نعم. أحسن الله ليكم يقول هل يكون في طواف الوداع سعي بين الصفا والمروه أعيد أحسن الله اليكم يقول هل يكون في طواف الوداع سعي بين الصفا والمروه طواف الوداع آآ ليس آآ بعده سعي لكن إذا كان من عليه سعي الحج أخره إذا كان من عليه سعي الحج أخره فلا حرج أن يسعى ويغادر ولا يؤثر السعي على أن آخر عهده بالبيت مثلا لو أن شخصا أحب أن يؤخر طواف الإفاضة إلى الوداع فطاف الطواف الإفاضة وسعى بعده وغادر يكون آخر عهده بالبيت نعم أحسن الله عليكم يسأل عن الفضل الوارد في الأيام العشر من ذي الحجة؟ أيام العشر من ذي الحجة هي خير أيام السنة على الإطلاق أيام العشر من ذي الحجة هي خير أيام السنة العشر الأول من ذي الحجة أيامها هي خير أيام السنة على الإطلاق وقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر أي العشر الأول من شهر ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء فهي أيام فاضلة عظيمة جدا ينبغي يا أخوان على كل مسلم اكرمه الله ببلوغ هذه العشر الفاضلة ان يحمد الله على هذه النعمه والمنها العظيمه ان اكرمه الله ببلوغ هذه العشر وان يحرص على اغتنامها بالعمل الصالح النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايامنا العمل الصالح فيه الناحيه الله هل حدد نوعا من العمل هل حدد نوعا من العمل لم يحدد فكل عمل صالح احرص عليه في هذه العشر احرص عليه والفرائض اعتني بها مثلا الصلاه الصلاه الصلوات الخمس احرص على التبكير الى المسجد الدخول المسجد مع الاذان او قبل الاذان احرص على السنن قبل الصلوات احرص على الجلوس للتسبيح بعد الصلاه قراءه القران الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى الصيام صيام هذه الأيام المباركة الصدقات صله الأرحام بر الوالدين كل عام صالح اجتهد أن تأتي به في هذه العشر المباركة فهي أيام خير أيام السنة خير أيام السنة وأفضلها فينبغي على المسلم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى أن ببلوغ هذه العشر أن يحرص على اغتنامها بالأعمال الصالحة المقربه إلى الله من خصائص هذه العشر أنها تجتمع فيها أمهات العبادات الدينية ما لا يمكن أن يجتمع في غيرها لأن في هذه العشر عبادة الصلاة وعبادة الصيام وعبادة الحج وعبادة النفقات تجتمع فيها أمات العبادات فالشاهد أن المسلم الذي يكرمه الله ببلوغ هذه العشر يحرص على العمل الصالح فيها والاجتهاد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة والمعين والموفق هو الله لا شريك له نعم أحسن الله ليكم يقول ما هي أفضل الأيام التي يصوم فيها من لا هدي له من لا يستطيع الهدي عليه صيام عشرة أيام موزعة على قسمين ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله أما السبعة التي في الحج فيتبدأ من حين دخوله في الحج فإذا تمكن أن يأتي بها قبل الحج مثلا أحرم بالحج في واحد مثلا ذي الحجة فيصومها في اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة في هذه الأيام لم يتمكن رخص له في أن يصوم أيام التشريق الثلاثة وسبعة إذا رجع إلى أهله لا يلزم أن يأتي بهذه السبعة متتابعة بل لو صامها متفرقة فلا حرج عليه نعم احسن الله ليكم يقول من حج حج بدل ماذا له من الاجر في حجه من حج حج بدل له اجر الاحسان لمن حج عنه ولا سيما اذا كان متبرعا بهذا الحج واما اذا كان ليس متبرع وإنما أعطي على ذلك مالا يستعين به على الحج فيؤجر على إحسان في الحج والحرص على تكميله وتتميمه وأن لا ينقص منه شيء وأن يوفي بهذا الذي اتمن عليه فإنه يؤجر على ذلك أما ثواب الحج نفسه فإنه لمن حج عنه نعم أحصل الله ليكم يسأل عن معنى الضعن الذي مر معنا بالأمس الضعن الارتحال الضعن الارتحال يعني لا يقوى ركوب الر لا يقوى على السفر ما يستطيع أن يركب الرائح له ليوسافر نعم أحسن الله ليكم يقول الضعن اللي... نعم الضعن وليس الضعن نعم يسأل عن المريض إذا تحامل وحج صح منه وأجزاه لكن قال هل يؤثم إن كان فيه مشقة عليه أو زيادة مرض إذا وجد من نفسه شيء من النشاط وتحامل على نفسه حرصا على هذه العبادة ورغبة في هذه الطاعه لا يقال انه يأثم والحج صحيح الحج صحيح ولا يقال أنه يأثم إذا, إذا تحامل على نفسه وأدى هذه العبادة فحجه صحيح ولا اثم عليه نعم أحسن الله عليكم يقول في حالة دخولي بالقران هل يجب علي أن أسوق الهدي لا يجب لا يجب لكنه أولى سوق الهدي لمن كان قارنا أولى لكنه لا يجب نعم أحسن الله عليكم يقول أريد أن حج عن جدي فهل يجوز أن أعتمر لنفسي أو أن أجعل العمرة تعود له أيضا إن كنت اعتمرت عن نفسك وحججت ورغبت في الإحسان إلى جدك فلتجعل العمرة والحج كلاهما عن جدك تتميما لإحسانك إليه وإن أردت أن تجعل له الحج وحده والعمرة لك لك ذلك وأنت في هذه الحالة تكون متمتعاً نعم أحسن الله ليكم يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبل يديه في الصلاة الذي ثبت عنه بالأحاديث الكثيرة في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على يساره في, في, في صدره يضع يمينه على يساره صلوات الله وسلامه عليه لكن هل على صدره أو هذا جاء فيها روايات وللعلماء في المسألة خلاف معروف لكن ثبت عن أنه يضع يمينه على يساره في الصحيح وفي غيره صلى الله عليه وسلم ولم يأتي أنه كان يسدل يديه لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسدل يديه بل كان يضع صلى الله عليه وسلم يمينه على يساره في صلاته نعم واحسن الله يقول هل يلزم المعتمر طواف الوداع العمرة لا يلزم فيها طواف وداع لا يلزم فيها طواف وداع إن فعله أثيب على ذلك وإن تركه لا شيء عليه لكن طواف الوداع واجب من واجبات الحج وليس واجبا في العمرة نعم أحسن الله إليكم يقول من طاف وهو شاك في الحدث ما حكم ذلك الاعتبار للأصل إن كان يعلم من حاله أنه كان على طهارة وشك في حصول الحدث فهو باقي على الأصل واليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك فإذا كان يعلم من نفسه أنه على طهارة ولكن شك هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض فلا يلتفت الى هذا الشكه باق على طهارته الأصلية أحصل الله ليكم يقول أنا في المدينة ولأول مرة أحج فما هو أفضل النسك التمتع من إفراد من القران كل هذه الأنساك الثلاثة مشروعه ولكن أفضلها التمتع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمره نعم. أحسن الله ليكم يقول ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء مسح الوجه بعد الدعاء ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين لكن كما بين أهل المعرفة بحديثه بحديثه عليه الصلاة والسلام أنهما غير ثابتين عنه قال شيخ الإسلام ورد في المسح بعد الدعاء حديثين لا تقوم بهما حجه هكذا قال رحمه الله لا تقوم بهما حجه فليس هناك دليل صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام بمشروعيه مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ورد المسح وثبت عن في الصحيحين عند النوم يقرأ قل الله احد المعوذتين وينفث ثم يمسح ما استطاع من جسده هذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها نعم احسن الله ليكم يقول نويت أن أحج متمتعا فماذا أقول عند المقات لبيك اللهم عمر أم لبيك اللهم عمر متمتعا بها إلى الحج أم لبيك حجا إذا كانت النية أن تحج متمتعا فإذا وصلت إلى الميقات تقول لبيك اللهم عمره ولا احتاج أن تضيف اليها متمتعا بها إلى الحج تقول لبيك اللهم عمره وتمضي ملبيا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم إذا وصلت إلى مكة تطوف وتسعى بين الصفا ثم تقصر من شعر رأسك وتكون بذلك أتممت عمرتك فتتحلل وتبقى حلالا إلى اليوم الثامن منذ الحجة ثم تلبي من مكانك بمكة بالحج نعم. أحسن الله ليكم يقول أنه حاج قادم من اليمن وأحرم من يلملم للعمرة متمتعا بها إلى الحج والآن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهل يحرم من ذي الحليفة ويعتمر مرة أخرى نعم يلزمه أن يحرم من ذي الحليفة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهن ممن أراد الحجة أو العمرة فيلزمه أن يحرم من الميقات وهو مخير بين أمرين إما أن يحرم بعمرة جديدة وهو أولى له أو يحرم بالحج وفي في كلتا الحالتين يعد نعم. أحسن الله ليكم يقول شخص رمى يوم النحر جمرة العقبة بواحد وعشرين حجر جهلا منه ثم رمى الجمار في اليوم الثاني ثم طاف طواف الوداع وسافر إلى أهله فماذا عليه مع العلم أنه طاف يوم العيد طواف الإفاضة وسعى رميها لجمرة العقبة بواحد وعشرين حصات هذا غلط ووصفه السائل بانه جهل فالمعتبر ما رماه أولا أول هذا الرمي سبع حصيات والزائد هذا هو من قبيل الخطأ ويعذر فيه لجهله والواجب على الحاج أن يتعلم المناسك وأن يعرف كل عمل وماذا ينبغي عليه أن يفعله حتى لا يقع في أعمال ليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام نعم أحسن الله ليكم يسأل هل لطواف الوداع ركعتان نعم كل طواف الأطيفة ثلاثة ركن وواجب ومستحب فكل طواف يكون سواء كان ركنا أو واجبا أو مستحب بعده ركعتين نعم. أحسن الله إليكم. يس... والركعة الثانية بعد الطواف سواء في طواف الركن أو الواجب المست المستحب هي سنة وأمرا مستحبا نعم. أحسن الله إليكم يقول عند الصعود للصفان نكبر ونهلل. يعني لو أنه طاف ونسي الركعتين وذهب طاف صحيح وفاته وفاتته هذه السنة. نعم أحسن الله ليكم يقول عند الصعود للصفا نكبر ونهلل ثلاثا نعيدها ثلاث مرات فكيف يكون ذلك وكيف يكون الدعاء بينها تستقبل القبلة إذا صعدت على الصفى تستقبل القبلة وتكبر ثلاثا وتهلل ثلاثا وإذا دعوت بدعوة تكررها ثلاثا ثم تمضي إلى المروه وتفعل عندها مثل ما فعلت على الصفا تستقبل القبلة وأنت مستقبلا لها تكبر ثلاثا وتهلل ثلاثا وما تدعو به أيضا تكرره ثلاثا أحسن الله ليكم يقول هل شراء الهدي من البنك أفضل للحاج من الذهاب إلى السوق مع ما فيه من الزحام إن كان السؤال عن الأفضل فالأفضل إذا كان الإنسان مستطيعا أن يذهب ويشتري الهدي ويذبح بنفسه ويأكل منه ويذبح ويرطيه الفقراء أشك أن هذا الأفضل وإذا أعطاه للجهة المعتمدة التي تنوب عنه لعدم تمكنه أو يخشى الضياع أو يخشى أن لا يعرف الأمكنة فيكون بذلك قد أدى ما وجب عليه نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا إلى أنفسنا طرفه عين.